وَجَاءَ فِي الذَّعْنِ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَأَصْوَرَ رَسُولُ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنْ نَمَا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ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 فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ وطوفوا هذانيا كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا ولم اجر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني ماليها هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلتله زرها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين